بُوَكْ اثنان نَبَاسِي تسعة وثمانون تسعة وثمانون عَجَاسُكَ اِيكَ الْأَمْرُ واحد الْأَمْرُ واحد تُمْ كِتْنَةٍ أَلْسِيَهُ إِتْنَةٍ أَلْسِيَ مَتْ بَنُو انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تم كم اتنا سوتي هو اتنا مت सोया करो انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا तुम कितनी देर से आते हो इतनी देर से मत आया करो मुतान कैंतरन हल्ला कजा तुम कितना ऊंचा हंसते हो इतना ऊंचा मत हंसा करो अंतो न هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا تم كتنا धीमे बोलते हो اتنا धीमे मत बोला करो انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ كم كم بتي هو؟ اتني مت بيا كرو انت تشرب كثيرا جدا هل لا شرب غير هكذا؟ انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ كم كم ذومر بان كرتي هو؟ اتنا ذومر بان مت كرو انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تم كم كنم کرتے هو اتنا کام مت کیا کرو انك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ توم غادي كتنى تيس تشلاتي هو. اتنى تيس مت تشلايا كرو. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ اطيه شري مولر. اصح. सयद मुलर इस हा या सैद मिलर बैठिए श्रीम्यूलर इजलिस बैठे रहिए श्री इब खाजली सन या सैद मिलर इब खाजली सन या सैयद मिलर धीरज रखिये शांति रखिए वक्ता खुद वक्त कैफियन एक सेकंड रुकिए इंतजर लहवा इंतजिर लहजा संभल के कुरन कन हजीरन パバンド रहो كن دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد مند بديه مت بنو لا تكن غبيا لا تكن غبيا